124-قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 125-الذي جعل لكم الأرض فِيهَا وسلك لكم فيها سبلا 126-وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئن نها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وآبى قال أجيتنى لتفرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأئي يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى